الصلاه والسلام عليك على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على وعلى اللهم صل وسلم وبارك على وعلى شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان كواعد وتلوق على أهل اليجين من سر ذلك الإلعان وتسديك شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما امره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد ارسله هو للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وأدى الامانه 114. وهدى الله به من الامه بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما اعظمها من منة ذكر الله بها على البشر؟ وما اوسعها من نعمه اعتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم باجل الصلوات واجمعها وازكى التايات واوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبوديه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بأك الرفوبية في مواتل الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإكمال صلاة يتسل بها روح المصن عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في عزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتكوا صوت المجد بكربه وتفيع دلال الشرف الاصلي بوده وحبه ما عترى الأكوال بنشر ذكراهم نسيم